السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ب ا ر ك على عبده ورسوله ن بين ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ي ق و ل شيخنا ا ل شيخ عبد المحسن العباد وفقه الله فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرمًا آ م ن ا كما جعل مكة حرمًا آ م ن ا نعم هذا الفضل الأول. ق ا ل و يان زنايو المؤلف وفقه الله. ك ت ر ك فضائل ز م ج و مدينة. يكون زسماء يكون بالله سبحانه وتعالى جعلها ح ر م ا آمين นะคุเมือง Allah سبحانه و h ع ا ل ى หมายให้หมายให้หมายให้หมายให้หมายให้หมายให้หมายให้หมายให้ คิวมเบชนช็อตายควัดูอีวิยาฮรจ์ว่าลักุวะอุคุโมดี خلق من خلق الله لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى اتخذها ح ر م ا آ م ن ا يعني فيها يؤمن الناس والخلائق كلها كل نينجيا حرم นิอามัน Allah سبحانه وتعالى ยม ب ح ا ن و ت ل ى ด่วนว่าอย่างน l i ห้ามไม่ใช่เมืองค่อยฟังยังห้ามอันแอบินว่าห้าด้ดลโคเนครคันห่ ب ح ا ن ه وتعالى ด a วนว่าอย่างนี้ห้ามนั่นห้ามิไมเน่ไมอม่เป أنا س ع م د ي ن ة م ب و ك ا س كم ا ز م ن ي س ا ك ن ا س ه ن ج ي ن ا ا م د ي ن ة متوقع إن جا حرم بلا شك. كويهو <تصفيق> ي حرم المدينة ي و ت ن ل و ج ل ك أنا ت و ق كتابه و يوم ت و م عليه صلاة السلام لأن ا ل م د ي ن الآن التسع. a و ن ا سهم ينجينا كذا يمدين وان جا حرم. هتظن قمزيه نسقمزيه الذي في حدود الحرم. نبلي حتى ج م ب ا يا ل ح ر م نبى مبكا. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال م ك و ج ا أي حديث يمتوم عليه الصلاة والسلام سما إن إبراهيم حرم مكة إبراهيم عليه السلام أمي ح ر م ي ش مكة كيفانة مكة حرم وإني حرمت المدينة نميمين م ا ي ح ر م ي ش مدينة นี م ไม่เหมือนไม่ห้าร์มิชัดเมืองนี่ไม ي ح ช م ห้าร์ ال م อ ا ل เอ ح จร ا งๆนะ ن ั่น ي ัต ن ์ยิ่ง ا ุ ا ل ل ه าอ ا นนั้นแหละ ا ี่บอกว่าอันนี้เป็นห้าร์มที่บอ ن ا ่า ي ันน م ้เป็นห้าร์มที่บอกว่าอันน ا ้เป็นห้าร์มที่บอกว่า ه ัน يعني نحن نعرف الله والذي حرم مكة وحرم المدينة. ي ي الله سبحانه وتعالى ن ق ل إ ج ا ل ي ه مكة يبي ح ر م نمدينة يبي ح ر م لكن حديث يسمى إنا إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. ت س ت ف ن يجمع ذ ي ب المقصود من ذلك سما ر ح يوفقه الله. المقصود من هذا التحريم المضاف إلى النبي أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم. هي تحريم اللي تجmezه إبراهيم عليه السلام ن م ت و م ي معنى كنن هو إظهار التحريم ه ي ن ي ك ظ ه ر ش إ ليلة تحريمي الله قالوا ل ل ه البيحرميشة مكة إبراهيم ق ا يظهرش أ ك ي تنجازوا أسئل؟ ق ا ل و إبراهيم البي ت ن ج ا ز و م ك ة نحرامه ما ز و ا ل ي ل ت ن ج ز ولا الله وهذا ي م ت م إبراهيم أ ظ ه ر ه كوسابحاتون جايوة كمان مكة نحرام فك إبراهيم قال واضح هو الذي أظهر ين الله ظهري شر التحريم الله نكتب أخباري نمدينة جايوة كمان نحرام فكم ت و الببتو خ ب ا ر ي إذا المقصود ي و إ ب ر ا ي م حرم مكة يعني أظهر تحريم الله لها والرسول صلى الله عليه وسلم حرم المدينة يعني أظهر وأخبر تحريم الله لها يعني للمدينة النبوية واضح ويسونك م ج كانوا المحرم والمحلل هو الله لكن ي ลฮ์ค ت ออัลลอฮ์ ي ต่ ا ม ل ต้องมีวัตถุข่าวสารที่อธิบายโดยอัลลอฮ์นั่นคือการห้ ي ม ن ا ยอ ا ลลอฮ ل และ ح ر ่ช م ดเจนนี้คือ و วา م ي มายขอ ا ข้อความนี้แต่ถ้าไม่ใช ا การห้ามจากอ ا ลล ا ฮ์องค์พระผ ي ้เป็นเจ้าแล ي ห้าม นั่นสิ่งกินะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือสิห้ฟังลิ حكمة ที่อาราดะะ سبحان อัล تعالى น حكمة ที่มันเย่นัยมันเย่และยุวะกวนินวะลางที่อ๋อกวนินคันยัอย่างอัลลอ س ب ح ن ه และ تعالى ไม่ได้ยุ่งหั่นมาทำอะไรไม่ได้ยุ่งทำอะไรไม่ได لكن الله سبحانه وتعالى إذا حكم أمرًا ما يجوز، بل هذا من سوء الأدب مع الله. قسم قانيني، ق ن ي ن ي تسأل ربك بلا شك هذا سوء أدب وقلة احترام مع الله سبحانه وتعالى. كيف ييم وين وما ي م و ه ي ف كيفانة مكة حرم، كيفانة مدينة حرم، ولا ه و ن ا ر ه س ا ك و ل ي س قانيني. نبونة سيمو فلان، ن ب ي ف ل واضح، هذا لا يجوز هذا. ثم قال واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة. الله مخصوص م ج و ي ل بكيك. ق ص ي ف ي وحرام. حرمة يعني احترام. إنك ن ف ي و فلانك ن ج ي أقولي ح ر م فيك فان. و ن ي يومي بق. هي اختصاص م ي ب ي ل بكيك. مكة والمدينة. دون سائر البلاد. كل ك س ه م مزنين. البلاد يعني الأماكن. سهم ز ن ي ن زاد الله ك س م إسب ك و ه م ب ي ل ي مكة والمدينة. ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. غير مكة والمدينة نعم. ح ي ك و ج د ل ي ل ي و ت ك ونشأ أحرام أو حرمة. ความบาคุนั้นเสห์มุญญิงินเปียนาญุนีฮารมิสปุ s ว่าเสห์มุอิซิมเบลิมักกะอัลเมดินาฟังต์ซาซาคัตนาบะฮิชาขโคซาฟลานะมบัลุไลเนียคัตนาบะฮิชาเชคัเซมาวามาช้าะะะะะะะะะะะะะะะะะ k ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ i ะะะะ a ะะะะะะะะะ e ะะะะะะะะะะะะ كم ا ا ل م س ج د الأقصى نحرم ياتاه، نيك عبر متعبر المسجد الأقصى ف ا ل ث الحرمين، ق ا ل الشيخ هو خطأ هو من الخطأ الشائع، هاني كت كما قصاية الأنياق قا كندي مزار واضح، و أ س ب ب الله سبحانه وتعالى هجسما كم المسجد ا الأقصى نحرم، ولم توم عليه صلى الله عليه وسلم هجسما، لذلك كي ب ح ك م ك م ا هي ما ينبغي من الخطأ بلا شك. ك س ب ا ب واساس وشهودية ق م ا ي ل و ن ي حرم. إن الله جيفانيا ولم تمه جيفانيا. ت ص د ي ن ف ن ي حرم ن ا مكة مدينة تجوا أ ل و ي ف ا ن ي حرم لنا. لنا الله سبحانه. طيب ن ه ي و يتأتى مسجد الأقصى. من الذي جعلها حرم؟ أكو ن إ ذ ا كما هكونا ما ينبغي كسمهيفي. س ي ز و ر ي ك س م ه ي ما لو كسمكتني حرم. كن أحكام ترتّب عليها، كنا ح ك ا م كذا، ب ع ا ً ن ج ل ه م ل َ س ْ و َ ن ا ب ُ س م هَذَا ن ح َ ا ر َ م ز َ و َ ت ز ِ ل َ أ ح ك َ ا م ُ ا ل ح َ ر َ م ز ِ ت َ ط ب ِ ق ِ ي ش َ ب َ ع ل ِ ه ِ ن ك و ن َ ن ن ِ ا ل م ن ِ الَّذِي ي َ ح ك م ا ل ل َ ه ُ ل س َ ن َ ب ك ا ل ل ّ ه َ أَوْ م َ ت ُ و م ا ي ع َ ل ي ه ِ ل َّ ا ل ل َ ه ن ا خ س َّ ل ك ن ت ُ ب َ س ِ م َ ل ِ ل ِ ك َ ه ن ي خ َ س َ أ ً ل َ ن ِّ ي س َ ن ا ك ِ ي الصَّحِيحَةِ ت َ ع ْ ث ِ هكونا ح ر م يتجد، ا بعد حرميلي س م ه هكونا يتجد وياك، حرم نميلي و ل منقولي، ولكن لكن التعبير الصحيح، وكتاكو عبر، كتابكو سما تعبير مزوري إ ن فنجيف أن يقال نويت مسجد الأقصى ثالث المسجدين، أبصر، وسمي المقصد الأقصى نثالث المسجدين الشريفين. Ni moja katika misikiti tatu tukufu, ni moja katika misikiti tatu tukufu hi ี่ i ตั้บเบรียสาวัลแหละหายพิงกุเพราะ u m บุมต a วมีอ i ลลอฮฺสัลลัมแล้วอิชะยะพ a ดใ t ข้อคิด i ่าน i โมยะคัติกาม a สกิติม i ายค a ั a บายาฟุงกีว a ซาฟารีก a ค a อ a าร a i ง a ์ a าอ a บะดาห์เว n ์โ a เฮ a ยนั้น k างานบัสอัลกซายต a นิฮาร์ม i วุ i ิมส a ิ a ิหนอนะฟ a ض a ل l ยับแควุลิมสกิติหนอน l a ا a m ك م ا ل ن الصلاة في المسجد أقصى بخمسمائة، ه ولا صلاة فيه بخمسمائة صلاة، ولا صلاة فيه يعني بخمسمائة الرواة ي اللي راه الحاكم وغيره، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ما يصح، ما يصح، نواله هي كذا و فضل ق ي د ا د ي يا فضل ق ي ا د ا د ي يعني أجر قياداتي سبكون م س ك ي ن ي مكة مئة ألف والمدينة ألف فقط واضح. أما مسجد الأقصى ما جاء ما جاء كم ا والحديث ا ل ي مبكيه بخمس مئة صلاة فيه ضعيف ما يصح راه الحاكم وغيره لكن حديث ضعيف والصحيح أن المسجد بلا شك فيه فضل ومكان مبارك ويقصد للعبادة يجوز كسفيري تعتكف في تقرئ القرآن و ي م س ك ي فيه فضيلة بلا شك أما اتخاذها ح ر م يوته هذا ما ينبغي ปะค่ ل อัลลอฮ์ซวยนะทัลอาขมทู ا ีอ ي ทูมีเควิฟะทะบีร์ยาซวนี่ค ي ن ي. ى ى. ا ل م ัลิ ي ن ลฮรัมยีนัลัลมัสจิดีนนั้งัลมัสจิดีนัยัลมูชรัฟัตีนัลมู ل ى ัฟ ل ه ัลัลั س ัมย ا นันมูยัคัตคมิสคีตีตัตัตัตัคูฟัวัลัลับียุ กูเนี่ยชักกูยิ่งพูดีที่ตุคุกุมตุมี عليه الصلاة والسلام ฟ้าดุลย์ยึมสกิติทัตุฮิซิยาคัสเมาลาตูชดุริฮัลุอิลลาอีลา ثلاثة มัสยิดไฮฟุงกุสฟารียั ا นี่ลาตูชดุริฮัลุ لأجل العبادة โน้มานะเซียวสฟารีก็วอยด์ะลา يقصد مكان لأجل العبادة واضح โน้มานะกวอยด์ะ وفايكو س ف ي ر و ن د จะเสห์มุฟุลลันีคุณเลีงลาด إلا هذه ثلاث مساجد إلا المسجد تاجر واضح وفي رواية أ ب هريرة لا تشد المطية الم إلا إلى ثلاثة مساجد يعني السفر المسجد الحرام ومسجد ي هذا والمسجد ال الأقصى رواه البخاري والمسلم وولشك المسجد الأقصى فيه فضيلة لمشروع منتك سفيري ر كفاية عبادة ف قراءة القرآن والصلاة فيه لا شك أنه مكان طيب في أجر ف ي فضيلة لم توم عليه الصلاة والسلام أنه ميزة أما اتخاذ الأقصى كلها حرم بلا شك هذا فيه ما فيه فيه نظر الن. ثم إن المقصود بالحرم نهي حديثي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. إ م ا ك ُ ج عموم ثم ك ج ِ خصوص. خ ا ص ثلاث أماكن. علماء سما هي نعم ا لا يجوز كفونج س ف ا ر ي وقصد ي ك و تعبد محل فلان. إبادا كلا محل. إبادا كلا محل. كونك تسافر وين د س ي م ف ل ا ن ناي كوسوديا ناي لينجا كوندا ك ك ا ك ب د و ت و هذا لا يجوز إلا ث ل ا ث ا مساجد ي ن ه م ع ن ا ح ا ج ث อิ a ละทัลเลา t ฮ์ u าเ i วยก a คือบาบุย z ีเ e ียมอ i ัตุทุ่มเงินรู k u ก็ค u n คุณคิดฟุ่งเกี่ยวกับการคุณอินีคุณฟาว r ์รัซักอ s ลจูร o มุ่งมากศลามอ1000ศลา a ือ1000ศลามาเล็ ฮะเพราะวันน to like, so, ี้คุณเชื่อแกนุกิฟังค ا ้มค่ะคุณฟังด้วยแล a ว e กนี่คู่เล่มีุตรนุ h รัวชคเลมฮักคุณนนั้นังม่ย้าจี้อย่าคุ้ a เสบิติช่าคุ้มฟุงก้าซาฟารีค a ้มเอนดะฮีฟล أماكن นั้นทั้งนั้นทั้งนั้ a m ั้งนั้นทั้ e นั้นทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งน a ้นทั้ง ن ي ب َ م ِ ب َ ك َ أ ا ك َ س ا س أ س م َ م َ م ا ت ح ي ط ب ه ا ل <سؤال> ح د و د ن ز ي ل ا ل س ه م ز ل ي َ ق ُ ا ن َّ ي م ب َ ك َ و ي ل ِ ح ر م ن َ ع ِ ي م ب َ ك َ و ي ل ِ ح ر م ل ك ل م ن ه ا ك ت ْ ك َ ك ِ الْمُوَيَكَتْكَكِهِ مِجِيْ كُنَّا مِبَكَأْ سَيِّفِ مِنْهَا ك ُ م ُ و ْ ج و د ٌ حَتَّى الآنَ كُمْ بَهَّا بَنِي خَارِجِ الْحَرَمِ ن َ ح ُ د أ و د ُ الْحَر สิกรรมค g ณกี่เนี่ยมา ا تعالى ลุ่มห้ารำมิ่งเสมอมาบุฟลานีสฟานีอินเจียฮะปะอัน أسم ะฮะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ นายอะไรหร a อมน م م いい ين ين ันเห็นว่าเราเห็นเนี่ยคุณบอกฮามเนี่ยมัสยิดนบีอุทุนดูฮามฮิล็อปยังโคศลึงกินนะเอ่อคุณบ د อยู่นั มันห้ารำมิสมสกิติตัวนิสัยมุคบบมสกิตีน่าจะเรื่องเล่าซ่งกุค azzo ที่มีปากมีปากกายคียิช่์จ้อเตนห้ารำม์ก็สาบบว่าอังเกเลียขวานฮิซีอัลฟ اظ ซึเน่แทอิฟิร์อัจีบะเวอต่อฟ้าาฟ้าม์ลักขัลจิลดะเคารำม์เน่มาสุดหน้าบวยมาอ๋านว่านิสัยมุซัยดิมสกิตีค่ามัศฟะค่อังเก a m ีบ์อัคามอล นั่นคืออัลฟาซึ่งเป็นแหล่งที่อิทพลคุณยังไม่ a ข้าใเป็นแหล่งที่อิทธิพลคุณต้องการการ่น i คิดวัตถุแต่ล n วัตถ King James Kitte fa. ่ค s อหน o าที่ของวิ i ญาณหน้าที่คนอืนๆหที่กิลป์นี่เป็นนักเลีในป่าเขาแต่เขาไม่รู้ n ่ามีขีดจำกของความห้ามนี่คือการตั الحرام. ك ا ي بيان س ا ش ي i ن كاتيكا م ي ل كي ز أحكام ا م غوكة. و أ ت ف م س ك ي ت و a ك س ي تامسكيتى حرام. هذا بلا ش لا تأثير. خصوصاً قوالة ا ل ذ ي أ ت و ن بعدك و ن و ن و ك و ج هذا تفهم. قوالة لازم أ ف ي توزول. ل ه م س ج د نبوي. لكن مسألة كمان ح ر م نهنه ولتليل الحرام ن م ك ت ى ن ا ل ي و ك ب ا ك ي و ت نحرم. لأنه ليس هو الحرم وحده مسجد نبيسي و وحرم ب ك ي ك بل المدينة كلها حرم مدينة يتن حرم ما بين عير إلى ثور كنت قها مجبال مويل جبل عير ب ك جبل ثور كنا مسكين نمتا إ ل ي كنا نيات موجود في الحرم و ي ب و مفهوم الحرم نعم ذي مسكين سيخاص كمسجد النبي ولا مكة م ن خاص م س ج د الحرم ن ن ولود الحرم ز ا ح ك ا م الحرم بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها يعني جبليها اللاب الجبل نه م جبال ميناكنني العير الثور ل م ا ي ر و ن ج ي ن ما بين حرتيها الفاض บลาคุณน mm. er ah. ้ำกงการน์ฮามะจีนะมะจาลีคุลิงน์น่าอุคุบวาน่าอุดโก้คุลงน่า l a คุบวาอักยหน s าอุดโก้อัก i อัฮะรมมิ ثلال ลาบะฮียะอัลหม่ำซีซีย์เคนคุ د วัลฮะร์รัยตะคุยมัลเลตัยตาจ์ะนั้นั้มว่าดัดว่าละอีกที่มีการ วิ่งไปเรื่อยๆซึ่งมีบางแห่งที่มีการบล็อกข้อความที่มีการบล็อกข้อความที่มีการบล็อกข้อความที่มีการบล็อกข้อความที่มีการบล็อกข้อความที่มีการบล a อกข้อความที่ม d การก็อม่มีการบล็อกข้อความที่มีการ e ล็อกข n อความที่มีการบล็อกข้อความที่มี a ารบ็อกข็อกขี่มีการบล็อกขความที่มี น so, ี่มันห้ามมิเช่นเบี a ยงเบนหามาจากไปเหมาอิลีไม่ใช่นี่คือการยิงและธนูเมืองนี่มันห้ามมิเช่นเมืองเซี่ยมเหมมาจากไปเหมาอิลีนี่ตัดอิศการุมิติค่ะเพราะว่าเขาเซี่ยมเบลมิติ l a าละเน o ยสีว่าละว่า لا يعض شوكها ولا يختلا خلاها من يسياك إسكات حتى ميت يميبا إليك بين حرم إسكات مبكى مياك العباس كاشتوك كسم يا, يا رسول الله إلا الإذخر فإنها للقنية وللبيوت ول ل, ل س ق البيوت إ س ق و ه م تأذخر نم تفلان وكثير مياكوسا كفي أن يمبا وناك يقولي فيزور b a s h ุษ u ีวันทุบตุ i กษ i ง s าอิฐกรถ้าตุ้ m ียาลิส k ก i ิ a บุ u t ์วิลควนีย์ยั n i n น a ร์ก a ่าชี a m ดหนุ่ม n ุ้ m ียาคื e มาอิล a a l ิฐ l i คุ k ก a นด v นย์ย์ห้า a ำมั a เจลุรูสุกขั u ว u k ิมมายต์ตัวมาอิฐกรเนี่ยเ h ขามาว i l e kama w a k u t a m b a โคะที a จะ u ิ่ a อุโคะนี้เร u ่อง n i คัญตัววานาห a กุตัมบาให้ไปวันนั้นฟังยังกิฟูลิมช่วยนี้บุษย์ย n นนับเ a ็นด์ซานักคุกโกล i ยมิตนักเรีย สัมมาอิ้นทร์ทัศน์นี่คือมาคุณโอเคฟังยังกวาดสักฟีฟีมาชว صحاب าลิสักฟิลบุยด์วลินนาร์ดมทุนศรัทธาและคารุสม์ที่ว่าฟังก์ต์ควยวันดานีอภาระไม่ไฟคัตม์ที่ว่าแต่เอ๋ออิ้นทร์ร Na S งส d ดโอเ p a t ป ndani อ a นใ r a ้ามคือ w a นดั a ให้ส a ตว์ u ั่งตะ a ัก i ุ้มอินเด n อ้คิงกี้อันใดมีปั a จัยห้ามเล n า جوز ลาย جوز น e n จิวานิออยต์นิมยามะอเม a พนยาคิ u กี้ a าลาย جوز คุ้ u อินเด a ต่ล a ย جوز อิจฉาจูฮาเปีย a ้าค u ณฟัง a ก لماذا لان الله حرم هذا المال ما لان ا ل ه ه ل ه هذا من تعظيم شعائر الله من تعظيم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب فالله سماها من تقوى ي و كما و ن ش م ن غ سسوا تعظم ا ل أ م ا ك ن الذي عظمه الله ا ذ ي سيما ل ل ه لذكوا وكيينيا نا و ت ز ك و ا انت مؤمن سس انت مؤمن صادق ل أ ن ك تعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ه ن و معنى المشكله يا خ و ا ن คุณฟังมาตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาชีพไฟคุณสัตว์ทุกอย่างวันนี้คุณวัวตัวอุกปีกยามที่ a ขาคุ้มด้วยมันเป็นเรื่องของอัลฮะมัลลิซิคีฮับคนนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้เพราะเพร t ะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า u พ วะ تعالى คุยกว่าอุกิ้งกี้คุณยังไ l ่เนี่ยวลับด้วยเดนอัลอาบด์คุณมองเหาอวันว่าคุณฟังเหี้ยว่าคุณมรุ جوز ยุเหลาเหาอวันไม่คุยคุณยังยึดถมีกอย่างไม่นะ ن ِ ي م ك و ج ا ك ن ي أ ث ر م ن ح د ي ث سعدٍ ن ب ي و ق ا ص ل م ا ك ا ن أ م ي ر ا ل م د ي ن ة ع ق ي ق ا ل ك ق ص ي ك ف ا ل ع ق ي ق س ع د ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه و ج د ر ج ل ا ي ص ي د ف ي ا ل ح ر م ف ي ا ل ح ر م ا ل ن ب و ي ي ع ن ي م د ي ن ة ك س م َ ا ل س ل ا ح ه ذ ا خ ذ و ا ا ل س ل ا ح วอสัลับคือล่ะเอซิมาฮิโอนโดะบุยักฟินิยักดังนั้นเอเล็มัซมา نقض حرمة الله مفروض حرمة الله سبحانه وتعالى كون يهمني. ساس سؤال يأتي هنا، يأتي سؤال. وجوه هي نحديث. لكن هل فكرت في شيء هب؟ ومفكريك تكملة. ك ِ ي و كمفني ا ز ا ج نكموذح ح و ا ن هيفاي، ك م ف إ ي ازعاج أو إذا أو ك s t r u i n s ح و ا ن حيوان لا ي و ج كيف ب ا ل ن س ا ن كيف ในลิ้นส الناس يعني ت ت ع ج ่ ا ن ا و ك ยด ال ا ัน ي ็เห็นละน ا ยก็คุยไม ن หน่ ي ย ل ้า م ยุ่ด ن นน م ำ ي م บิลิสันเหี้ยยุ่ดิ ي น้ำส์บีเอดีเหี้ยอา ن มคอรูซฮูคอมลีไม่ชมคอรูซฮูคอมโค م นะ ع ะนายก็ว่านั่นห้ามอัลลอฮ์ م ا ฟาน่าตาว่ و ك ي ي n г и أمي أنا وكمايلا و د تفوت س م حتى كuchos كوزا خليك ا ن تفي قلبك تعظيم الله كان في ق ل ك ت ظ ي م الله ف ا ك ي ل ي ت خ ل تفي حرم الله ه و هو ا ل م ن ف د ي ش ما ش و ي ا جو ك ح و ا ن ما ي ك و ز ك و إن ص ه ف ه م ش احترامه إ ل سهمه أ و ة و ل تقوى م ن د م ا ت ن ترودي أم ا و د ي د ك ن ل ه للسافاري م ت ن د ا ي ت ك ل ي ي خشية ت و ن ز ه و ر و ش ا ر الله م ي ز و ر م ما ت ر و د ب ش ك ن زيادة تقوى إ ك d م مسألة إ خ و ا ت و ك و ن كرودي هذا ح د ل حرج كل ح د يستطيع هذا لكن العبرة من الذي ا ش ع ر عظمة الله ا ل ك ن ج ز م ن ا ن ح عظمة الله ا ل ك ن ج ز م و, و... ا س ت ح ض ر ش و ا ك هذا المكان حرم من الله سبحانه وتعالى ما المفترض فيه العبادة وكف إذاء الناس وكثرة العمل الصالح هذا ن ما بدأ ن ت كان ح ر م ي ن واضح كيف ه ل ي ك ي ب كيف ا ل ن ج ي ا حرم وهو يؤذ الله سبحانه وتعالى داخل الحرم ويؤذي رسوله ل ى الله عليه وسلم ما حال هذا الرجل الآن هي م ف ا ج أ إذاء قواته لا شك حاله شديد عظيم كيف داخل الحرم وهو يبارز الله سبحانه وتعالى بغضبه صلى الله ا ل ع ا ف س ل م يو في الحرم ويحدث بدع ويحدث بدع داخل الحرم ثم تبجح يا ي ك يقول خلاص فعلنا كذا فعلنا كذا ك ل ك ل م ه ا ل ك ل ك ل ناني ك ل ك ل تلفانيا هي تكسمة م ب ر د ة تكسمة موالد ت ك س م أذكار تكفانيا ك ف ي ا سس رأيتم الجهل خ و ا ن كيف فعل ب س ا ح ب ه ا ن ت من جا في حرم الله تحدث حدثا داخل الحرم و م ك س ر ش ملاق ثم ت ت ب ج ح كل خلاص ا ن فعلنا تم ف ا ن ا كل كل ق و كذا كذا والله هذا جاهل هذا ما ي ع ي ما هو ينامه حتى هيا ل ى م ع ن ا ي حرم الله و ل ا م ع ن ا ي تعظيم حرمات سبحانه الله سبحانه تعالى ولا شعره هاي ا ل ي ب ي والله لو فهم لتاب ولا ل ل ه واستغفر ورجع على نفسه أكره دينوم لكن سبحان الله سيسي تUME تمي... u m e ك م ب ا لساننا شريعة كياسي كومبا توا يفعل مامبو توا هو نكون ك كي... شيد لكن ثم بعد ذلك من العظائم سَصَوَمَ ي و ت ز ِ ن ْ ق ت ي ه ا ك ِ ي ك و ذ ِ ح ي و ا ن ي ه ي ْ ف َ ا ء كيف كمودي خلقه من خلقه كيف تبارز الله بالإذاء والغضب نبيوكن داني حرم ثم تمدح نفسك تقول خلاص أنا فعلت ن فعلت ن ا وترجيه يموت بي นี่ตักอย่างเบล้ในอินชาอัลล้าเล้วเล خاص ย์วะทุกข์มาฮวาที่นี่ยูพดิษ์น์ฟีฮาร์ม์อีลลานั้น i ักการัน a ีมุสลิมสัตว์ละมาลีวะเลเซียฮัลีย์ตักอย่างเบล้ในอินชาอัลลอฮฺว่ามีนั้นผู้มีความรู้อาเซมันช์นี่คุณตีกะคุณยูรู้ว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่ t ี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่น cerveja ้าข้ารั่วจุ้งหนึ่งมันให้กับพระองค์ถ้าเสี e มูลนี้มันจะเป็น a ระเจ้าถ a าเสียมูลนี้มันจะเป็นพระเจ้าถ้าเสียมูลนี้มันจ d เป็นพระเจ้ ولهذا لا يقال قي و ص ح ي ه يسامكم إ ن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم وزك سما م جن ق ي و د جن وصين د ن حرم ن ي ك بينعير ث يا ت ك ي ك و ح ر م فيل ف وما كان خارج لا ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم يا لما جن وليوكم ونمباك يحرم تتأيي تحرم وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة. نيل مدين، نيل ميج ليكو إن ج حرم، مبكر حرم، تطية، سسهين كتك مدينة. سيو حرم يا مدينة. لكن نكتكم يو مدينة. ذل ما نه. ولكن لا يقال إنه من الحرم. لكنه يسمى ك م ب ه نكتيكا حرم. ق ص ا ب ك س م نكتكا حرم. و ت ف ن ي ا وتفهموا بعدين. مدينة يو تنه حرم كيف؟ نسأ س مدينة م ب ن و ك ياكو م ي ن و ن أما ج م ب ا مدينون ب ش ي ك و ن حرام، قوي ي ز ك و يا ن حكمه حرام سيمزيلن تفوت بلا شك، لكنه كن ياكو ي م ق ا ك يا حرام بلا شك ها بساصا ك ا أحكام خاصة زنا كنا سبة، لذلك كندو هذي كتابه ذ ا رملينجواك أمثاله آداب خاصة زواله وناوينش بياكو يحرم المدينة والحرمك وهذه البلاد الشريف وانا وانا ف أ و ق د ا ك ن و هذي كتابه كم كوتا كوتاج آداب سقنا هذه الحرم وتقوينا أدابنا وإلا حقاً ذيك ت ا ب ة ونعيش س ي م ز ي ن م و ل ا متجو هذه حرم كسب هذه السهم خاصة كل الله و ى والى و ن ي ش ب ي ه م هذه لازم وياكنا آداب خاصة زيد يا والى و ن ي ش إنجى يحرم بلا شك نمان و ج د كتب في هذا س م بتكانا كتاب و س ب هذه السهم خاصة عند الله وَإِنَّ و ا ل ِ ي و ن و ي ش ِ و ك ه َ ت ِ ك َ و ِ ش ِ س و ي ز ل َ ز ِ م َ ي ك و ن َ ز ي ا د ة أ ع ْ د َ ا ب ٌ خ ا ص َ ة ٌ وَزِيُوهَ ك ل ي ْ و َ ا ل ِ ي ب َ و ن َ ع ِ ش ا ء ا ل ح ر َ ا م ْ ن َ م ْ ث ُ م ذ ك ر أ َ س م ا ء ه ذ ِ ا ل ح ُ د و د ِ هِمِّ ب َ ن َ الْحَرَامْنَمْ نَجَانِ قَالَ وَقَدْ جَاءَنَ ا ل ن َّ ب ي ن الْكَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ ع َ ل ي ن وما بين الحرتين الحر الحر هي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء الأرض التي تعلوها حجارة سوداء فإذا جاء الشمس اشتد حرارته د ك ي ت ح ر ّ ة حرّة نيل الأرض يو كنا ماي م و س كنا ماي م و س ي أتوكندو ت م ي ش ي هنا م و س ي قال هذا ح ر ة أ ر ض ه ز و สิ <س> ่งที่คุณจ ب ح ن Allah คุณตื่นเบี้ยนชีดะควา s ร้อนรุนแรง i ากไม่รู้ทรายสี a ำนั่นไม่ใช a สีดำนี่แหละ a รา s ที่คุณจะเจอนี่คือความร้อนที่รุนแรงที่สุดดังนั้นดินนี أرض ميلج الأرض هي حرة. مباكا ي مدينة نيل أرض ي ن ي حرّات يعني الحجارة السوداء المعروفة. لا يكيد وجهه. يو بين كتير كمباكا يا حرم. أو ما بين ا ل ج ب ل ي ن أو أكسم ما بين ا ل ج ب ل ي ن يعني عير وثو. ر يوت إذا الفاظ ما كو جا كوي كمباكا مدينة أو ما بين عير وثو ر نام يوت. أ س م ه شيخ ولا تنافي ة ولا اقترا ولا ه ك و ن مجونعان وكوني ها ا م د ي ن ة ولا ش و ت كشكي أ ن كن يومي بين هذه الألفاظ بينها ما تمشي ه ك و ن ن يومي ن ي فإن الأصغر داخل في الأكبر وكسم حرة مثلا حرة ما إ ل م ا ي ن كو كو ما دوج ما دوج حرة داخل لجبل أو لابه نبقو ما أكبر منها قويه نيجينا بين صغر الحجر وكبر Lakini z o t จะต้องเ i นิ t ด้า m a ้าล u s เข้า a ปในหุบเขาห i ือสกุบไปเลย a ี่หม a ยถึงนั b งอยู่ในแม่ a ้ำที่อ m ู่ในภ a เขาหรือ t ุบเขา i ย k ่ในแม a n รือ a นดงเขาค่ะหมายถึงนั่ง n ัฟฟต์อ n y างที่ b มัยนี้คุยไปเล่ e ม o ดงเขาอย่าง i ี้คุยอย่างนี้คุยว่า w ุดที่สำค a l คือสิ่งที่ห t บเขาหรือภูเ r าหรือภูเขาห a ือภ o เ a าหรือภูเข a สุดที่ห้ามไม่พักค่ะอย่า e เช่นภูเข e فما بين اللابتين حرم وما بين الحرتين حرم وما بين عير وثور حرم تفوت اللغة وإلا ي ال ا ا و إ ا ت ن ا لإمباك حرم وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غير الآن كنا أرضي تمختلفين هيك و ن داني حرم وما يكون حرم ما الحكم وتفنذيف و ن ج ي ن س م ا هيك داخل ا ل حرم وانجين ا سماء هيك إن ج, ج ا حرم คุณมีมือดีมาที่วิทยาลัยอิสลามีคุณเ a ็นอะไรมั a เป็นคนที่กลับมาจากเมืองสกิตส์นักวิชาก o รที่แตกต่าง w ันตอนนี้นี่คือภายในวัด a l ือภายนอกวัดบางนักวิชาการที่มาที i s i ดนี e คือ a นที่วัดหร a อไม่นักวิชาการบางคนที่ d าที่ว จามีะฮ i และนักเซมันปากว e าเ e ี่ยว่าดักวีค t a วอันท่า حدود ลฮาร์มนั่ i ก็เพราะนั้นเราเล่าเอเมคุลัสเซมวยจามีะฮ์คิดว่ากูคุ้มไปเลยแต่สอารดิค์มันมีแม้ลพุกม์บางอุลามะบอกว่าด้านในล็นักเซม์มาข้างนอกลฮาร์มแม้ลพุกม์สกิล a ซ์ล a ุกม์นิกุ i านิบีเอเมนะชั่งฟ้าอินนสั t ฟิห์ฮัลก์ t ันมีค l ดตัวเคียตุ n อัลมุชเตบิฮัดไ m b เ y ี้ a คื a a m u มม i น a ันคุ้มกั w a ันม n ตฉ i บเหห i Na ตฉ u b เหห์ l i l ยันอ u น่ะชุบ a ห a ์ท์ฮัลลัลน่ะช e บเหห o k ์ฮัร์รัมโอเคไอ้เงี้ยไกล่เ a ลี่ยมกับโอปันเด i ล้าน i อ้ต a ล a ยนันฮัลลั a น o ت ش ك ه ل فيه هل ح ا ل و ا ح ر ا هذا تشابه بلا شك تسلط فاني ن ك ا م س ل ا م دعوان فاني ن الطريقة التي تسلوك فيها جميع ب و ك م ت ف و ت ا ك م ك ا م متشابه هي أن تح يحتاط فيها وفاني احتياط احتياط يعني تركها كله واجيود واجيود ليه اللي, اللي جا موكبسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان م ن بشير المتفق ع ل ى صحته، فمن اتتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الويبوك مم بمن و متشابه هو مسفيش د ي ن ي ا ك ن ش ا ق وعرضه نحشماياك ن ق س ي م ه يعني من, من, من التكلم فيه يعني هو حما دينه من الانحراف وحما عرضه من الكلام فيه. ก็สับดีย่อมบอกเล่าแล้วโชคช่วยเ a ามีเลปุกว่ามันว่ากัฟิชชูบฮัดอะตคาเอะคุยงี่คุฟันยามะมามไนมุต่าเชียบเอ้ยยาชังกันยามไนน์ฮารามนะฮัลลาลดานีคุยงี่คุยมามุคามะกลอตุนกี้คุยฮารามซัฟ w a มันจ์เล่ย์ย่อ h บอกเล่าฮารามอันดานีนฮัลลาลิเปันดะต a อปกต์คุณเบลี่นี s ต uh e, nah si nah nah um ั้วตัวอัดมุคดิมะทุ่มมาตัวอีปะท์ฮารามมาฮ ด้วยเหตุน ni si si um ن ้ที่ดินที่อยู حرم สุขุมนี้เขาเป็นที่ดินในเขตพระราชว ن งหร ا อไม่โซลูชันนี้นี่คือผู้คับขังคือ ا ั و ว่าเขาเป็นห้ามตัดทิ้งเขาเพราะสาเหตุคือมีความสงสัยว่าเขาฝันว่าแม่ของเขาเป็นห้ามแต่เขาคิดว่าเขาเป็นห้ามที่เขาเป็นห้ามเขาเลยบอกว่าเขาเป็นห้ الآن เราไลิ ؤ ا ل มุลิมอักบบยาอ مكن معامل ะมัน م ع م ل ะต์วัติจาระอัติชุดยูเลมุฟติเลมุลิซ่าอัฟตะกุลขะลาอหิลีย อิตั e l เปลี่ยนเค้าฟังยี่ยมบูฟลาน์ยี่มบูฮีลิสัตย์สัจจะทั m ทิส a ะมุอา马拉ยี่มบ i ฮีลิทัชทัชทิสจะมุอา马拉ก็สับยี่มบ ARAM นั่นแหละมี صلا วลิตอคอลท์เฮลยี่มบูเพราะนั้นเพราะมันเหมือนกันมันมันตัวมันตัวมันตัวมันตัวมันตัวมันตัวมันตัวมันตัวมันตัวมันตัวมันต فانو ما هو قام متوقف أفهمي شمامة أ a س م ك ر a ا ع يرعى ح و ل a الحما وهم يشكو حيوان يوكل هي أرضياكم بكاواكيني هابو ما لزقيها هابو وقسما و a ش ا وكولكوله هابا ق a ي ب و ن م بكا مدام سينجياكومين زامو w a ق و ل ي ا كواليش حيوان يبالي حيوان وكيواليش بالي سوتاشين ركوات البيت مش يوشكو أن يرتاع فيه w ه و k i s u b a k idogo a t i n g i a m i p a k a j i r a n i alichakula sasa c h a h a r a m u kwa kikula sasa u n g e k w e n y e hara m a t u n g e k w e n y e d h a m a n a t wazi gharamu huwa c h a t a na wewe u n a s e h e mukubwa nyingi wazakuwa lisha h a y w a n i ati huko nampaka k e n y e m p a k a b i h u j j a t n i k w a n g u u t a i n g i u p a n d e m u n g i n e s i u n g e k w e n y e haramu ada ho w a l i s h a h a y w a n i w a k u m a n a s h a haramu yamwenzako sababu nini umekuja k u l i s h a pale na wewe ni iyo iyo يا ك m i م ب ا ح مين جنبها يا نشاك شاك نندا a ا a ف ا وهم ي و ا يا ل أ م ب ا ح يوت و ا u ت ف ت a h i م و ج ل ا أكونا لونعانا لا. أو كونيني a r a m a r a m نندا ك ا ف ي تكابو كنجيا و ن ه هARAM م a أسيملو ممتو. ما نمتو ميسو. ل ا م ا ش ا ا ل م ب ا ح من الملابس. ا ل م ب ا ح من التجارة. ا ل م ب ا ح من المأكولات. ا ل م ب ا ح من المشروبات. n i n g i kuliko zulu haramisha o z o t i atiwe u z i o n i watifta zile muchtalafi ndo s a s a wangangania wataka k w e n d a yako. utangia kwenye mutashabe usimlomu mtu kwego mtumi a l a y s a l a s a m haku tuwacha njiyapanda t ako, k k aka, ako, k u k i f i k i w a na m a m b o haya alitupa s u l u h i s h o mutashabe i k i j a epukeni hapo tako umehamidini yako k utojitia kwenye shaka shaka na u m e h a m i d i m a yako kutosemwa na watu و َ ي َ ه ُ و ك ِ ي ْ و َ أ و ل ِ ي ا ل ا ل م ش َ ا ب ِ ه ُ ل ش ي ع ه ُ و َ ي َ أ ْ ك ن َ ب ِ ا ل ح ر ل ا ل و ك َ ت ُ و ْ ف ُ ك ا ن َ ك ُ م ْ ش ا ك ْ م ُ ي ن َ وَأَكُونَ ا ل ح ر َ ا م و َ ك ب و ك َ ا ن َ ك ُ م ْ ي ن َ أ ك و ن َ بِهَا ف ِ ح ر ا م ف ي ح َ ت ْ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث َ ث n a i l l e م ت ش ا a ه a ي ه أم توم سالام كم بيه يحكمه قصبة u و ك ي يحكمه متشابه ن ر o ي تي ح ف i ة الدنيا كوسينجي كوني حرام نوكي ب a ا ق ة متشابه نسببه كونجي كوني حرام ت س م ع و ل ة و ا ب ع ر و Madame م أ ل ة مانبيها مسألة في i ب ه ة وين كم بيتحرك توك لكنه ف i شبهة هن غضي كما كنا في شبهة إنما أنا كنا سميها ك ن ي ك ي ثم بعد ذلك و ذ ك و شيئا ك و ي حرام قصبا مخليفة وصية ومتمي عليه الصلاة والسلام قيوب كيابتها ش ر ي ع فانتبهوا بارك الله فيكم نعم هيوني فضيل فضيلة كوانزا المؤلف ر ح م الله منتج ت ك و م ه ا إن شاء الله ويني فضل الأولى الفضل الثاني تنزية بكيجاء وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر نعم